Bismillahir Ramanir rahman Alhamdulillahir rahim Alhamdulillahir على وآل محمد Alhamdulillahir الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والارض ولاتخذ معينا حين برا النسمات ولم يشارك في الالهيه ولم يظهر في الوحدانيه كلت الألسن عن غايه صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابره لهيبته وقالت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليان مستوصقا وصلواته على رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا Powiedziałam, że w tym momencie, w którym jesteśmy وَأَعُوذُ بِكَ من يومين أوله فزاع وأوسطه جزاع وأخره وجاع اللهم إني استغفرك لكل نذر Nazرت وكل wad وعدت وكل عهد عاهدته ثم لم اف به واسالك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من امائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوا أو أنفة أو حميه كان أو شاهدا وحيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته ان تصلي على محمد وآل محمد وان ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله نعمه في اخره بمغفرتك يا من هو الاله ولا يغفر الذنوب سواه برحمتك يا ارحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين